الحبيب و إنا منى باسمك نحيا دنيا و ديني مصير و رحمتك في العالمين و باسمك ربنا و الحبيب و إنا دنيا و ديني مصير في العالمين bidafna bismak ali muhadin bismak rahim bidafna